Heiholle kaksí r�ikaa, joiden mutwieischi vaide halvaa, ne- analysi inversi on zaistena. Yher estar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 كبكيت على أفريقها وعلى صهري أنا وسعدي فحديت معروحها ماشي ضردي ماشي راقي وكنابكي على فراقك وعلى سهري انا عمري وسعدي سعديك وطحت دموعي مع روحي وما ماشي ضاربي وماشي ضارلك يا بكي يا عمري بديت تزوجت شبالي هنا غير المركي راه قفرتها وعلاش نقعد هنا بسير من عمري فيو شتا وشتاه هنا غير المركي راه قفرتها وعلاش نقعد هنا ونبكي على فراق على ولديها راه راضي حتت مع <متحدث> الروح انا ماشي لو دي ماشي Hallelujah right.